بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصلنا بفضل الله ومنه الى سوره هود وسوره هود سوره مكيه وهي من الصور التي تتحدث ايضا عن الاسس التي يبنى عليها الفرد ثم تقوم عليها المجتمعات وهذه الاسس التي ينبغي البناء بها اولا هي اسس العقيده من العلاقه مع الله جل وعلا وكذلك العلاقه مع كتاب الله جل وعلا ومع الوحي والعلاقه مع اليوم الاخر وسائر اركان الايمان يقول الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مراء كتاب محكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير بدأت بالحروف المقطعة وقد تكلمنا عنها قال كتاب أي هذا القرآن كتاب وقلنا انه يقال له القران ويقال له كتاب القران لانه يتلى ويقرأ ولانه جمع لان القران اصل مادته ايضا الجمع قرأ وكذلك ايضا سمي كتابا لانه جمع وكتب فكتبت حروفه وآياته وضمت وجمعت قال كتاب احكمت اياته احكمت اي في لفظها واحكمت بمعنى اتقنت وحفظت اتقنت وحفظت ثم فصلت من لدن حكيم خبير ثم فصلت اي بينت وفسرت وظهر ما فيها من احكام من حلال وحرام الى غير ذلك فهذا الكتاب كتاب محكم محكم في لفظه مفصل في معناه فهو كامل في الصوره وفي المعنى ولذلك هذا الكتاب لا نقص فيه ولا نقض له فلا نقص فيه بل هو تام في لفظ ومعناه ولا نقض بمعنى انه لم ينسخ بل هو كالبناء التام الذي اتم فلا نقص فيه ولا نقض قال ألا تعبدوا إلا الله يعني هذا الكتاب الذي اتقنت وحفظت آياته ثم فسرها الله جل وعلا وبين فيها من حلال وحرام إنما المقصد منها هو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له ولذلك أن هنا إما أنها أن المفسره التفسيريه وهي التي تسبق بما يدل على القول ومعناه لا لفظه اما ان تعبدوا يعني هذا الكتاب انما ارسل اليكم من الله جل وعلا او كتب واتقن وفصل لماذا لتعبدوا الله جل وعلا واما ان ان مع الفعل يكون مصدرا ويكون مفعولا لاجله اي لاجل العباده لأجل العبادة أحكم الله جل وعلا هذا الكتاب وفسره وبين ما فيه من أحكام وحلال وحرام قال ألا تعبدوا إلا الله جل وعلا فمضمونها ومآلها هذه الدعوة هو أن تعبد الله وحده لا شريك له وأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا قال إنني لكم منه نذير وبشير منه اي من الله جل وعلا نذير يعلمهم بالامر المخوف الذي هم قادمون عليه الرد شرع الله جل وعلا من العذاب في الدنيا والاخره وبشير لمن امن واتبع الايات قال وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا وان ربكم ثم توبوا اليه ما الذي يحدث قد يمتعكم ويمتعكم هذا جواب شرط ولذلك الفعل مجزوم وهذا معنى ان الاستغفار والتوبه كالشرط بالنسبه لذلك الجواب فان هذا الجواب مترتب ترتب الج... الجواب على الشرط فان استغفروا وتابوا متعهم الله جل وعلا ومعنى يمتعكم متعا حسنا أن يرزقكم رزقا واسعا طيبا من رغد العيش وسعة الرزق والصحة والعافية كل العمر إلى غير ذلك وهذا فيه دليل على أن من الأشياء التي تجلب سعة الرزق وتجلب الصحة هي التوبة والاستغفار من المعاصي وأن المعاصي شؤم والعياذ بالله على صاحبها لأنها تضعف صحته وتذهب ببركه رزقه وقد يحرم عياذا بالله جل وعلا من الرزق بسبب معاصيه قال يمتعكم متاعا حسنا هنا قال وأن استغفروا ثم توبوا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه لماذا قدم الاستغفار على التوبة قيل لأن الاستغفار هو الغرض المطلوب ان تستر ذنوبهم وان يعفو الله جل وعلا عنهم وان يعفو الله جل وعلا عنهم والتوبه هي السبب فقدم الغرض على السبب وهناك قول اخر استغفروا من الصغائر وتوبوا من الكبير ولكن القول الاول اوجل قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى الأجل المسمى الى إلى وقت محدود معلوم ويؤتي كل ذي فضل فضلا كل ذي فضل أي يؤتي كل محسن في طاعته لله في عمله وعبادته يؤتيه فضله أي يؤتيه جزاء عمله سواء كان في الدنيا أو الآخرة وإن تولوا يعني إن بعدتم عن هذا الوحي وكذبتم بالرسول عياذا بالله جل وعلا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير لا أكبر من هذا العذاب عياذا بالله جل وعلا تدخل فيها طمع لما نقول رغد العيش ورغد العيش ده ايه ارزاق حسيه ومعنويه انه يسعد وينشرح وهل يصيبنا القلق والاكتئاب والتوتر الا بالذنوب صلى الله عليه وسلم. اللهم في الديور وفي المؤمنين والمؤمنات قال إلى الى الله مرجعكم اي المرجع والعوده انما تكونوا الى الله جل وعلا وهذا معناه أنه يحاسبكم على ما تقدمونه من عمل وهو على كل شيء قدير قدير على أن يميتكم قدير على أن يبعثكم قدير على أن تنشروا قدير على حسابكم كل هذا الله جل وعلا قدير عليه وعلى غيره قال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور هذه الآية تبين مدى جهل الكفار بالله جل وعلا وهو أنهم ظنوا أن الله والعياذ بالله وهذا من ظن السوء عندهم أنهم إذا استثنوا بصدورهم واستغشوا ثيابهم واستتروا أنه لا يعلم سرهم ولا نجواهم وهذا من جهلهم بالله جل وعلا فبين الله جل وعلا ذه إنه يعلم أدنى مما يتوقعون يقول ألا إنهم يثنون صدورهم يعني يشكون في الله جل وعلا ويعملون الصالحات فكانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك فأعلمهم الله أنهم حين يستغشون ثيابهم, يستغشون ثيابهم يعني يغطون رؤوسهم عند منامهم في ظلمة الليل فإن الله جل وعلا لا يعلم ما يسرون من القول ويعلم ما يعلنونه لماذا؟ لأنه عليم بذات الصدور يعلم النيات ويعلم ما في الضماهر ويعلم الصرائر فلا شيء يخفى على الله جل وعلا وهذا القول من الأقوال التي قيلت في الآية وقيل ايضا كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وغطى رأسه ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه فكلمة منه إذا قلنا على هذا القول الأخير يكون الضمير يعود على على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا مر برسول الله ثنا صدره وغطى رأسه يبقى الضمير يعود على على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قلنا بالقول الذي ذكرناه أولا يبقى الضمير يعود على على الله جل وعلا وهذا اولى الأقوال لماذا؟ لأنه أتبعها بقوله ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون فهذا اولى من القول الآخر وقد ورد عند البخاري في أحد أسباب نزولها أو أحد, الأسباب لهذه أو أحد الصور نتكلم بالضبط أحد الصور التي تدخل في هذه الآية وهي أنهم كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم بفروجهم يعني حال قضاء البول والغاية أو حال وقعيم عند الجماع فأنزل الله هذه الآية طبعا مر معنا أن قوله فأنزل الله هذه الآية ليس معنا أنها سبب النزل وحيد إنما هي صورة من الصور الداخلة في ذلك فأعلمه الله جل وعلا أنهم لو تغطوا فإن الله يعلم ويرى ما هم فيه وضحت. ويستغشون بمعنى يغطون الرساء وهذا قول ابن عباس رواه عنه البخاري قال إنه عليم بذات الصدور قلنا عليم بالنيات والضمائر والأسرار سبحانه وتعالى صلى الله أن يصلح نياتنا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كلمة دابة سبقت بمن وهي نكرة وسبقت بمن فهي نص في العموم فكل دابة موجودة على ظهر الأرض فإن الله جل وعلا قد تكفل برزقها وهذا من كرمه وفضله جل وعلا وهذه الآية تعطي طمانينه في مسألة الأرزاق انه ما كتب لك إلا وسيأتيك وما لم يكتب لك لن يأتيك فلا تتعب نفسك انما خذ بالأسباب وتوكل على الله جل وعلا قل الا على الله رزقها والا على الله قلنا هذا ايجاب ايجاب فضل كما يقول بعض اهل العلم او هو ايجاب اوجابه الله جل وعلا على نفسه ولم يوجبه احد عليه فان الله يوجب على نفسه اشياء ويحرم على نفسه اشياء لحكمه يعلمها الله جل وعلا قال ويعلم مستقرها المستقر اي حيث تاوي في مكان استقرارها في الارض ومستودعها اي حيث تموت يعني المكان الذي تصير إليه وهذا اولى الأقوال بالآية وإلا فقد ورد أقوال أخرى منها يعلم ويعلم مستقرها أي في الرحم ومستودعها في الصلب هذا قول مجاهد وقيل مستقرها أي منتهى سيرها في الأرض ومستودعها اي حين تأوي إليه من وكرها فالمعنى الاقرب هو قول ابن عباس أن مستقرها حيث تأوي إلى مكان استقرارها في الأرض ومستودعها حيث تصير إليه حيث تموت قال كل في كتاب مبين كل في كتاب والمقصود به هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله جل وعلا كل شيء كائن إلى يوم القيامة قال وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم وهذا هو سبب او الحكمه من الخلق وهو الابتلاء ليبلوكم ليختبركم ايكم احسن عملا والعمل الحسن انما يوصف بذلك اذا كان صاحبه مؤمنا وقد اتى بالاخلاص لله جل وعلا في عمله والموافقه لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليبلوكم أيكم أحسن عملا يعني أن الإنسان لم يخلق هملا ولم يترك سدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم قال ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين يعني إن ذكرت لهم ذلك وهو أمر قد استبعدون وكثيراً ما تسألوا أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنَّا لَمَبْعُثُونَ أَيْذَا متنا وكنا تُرَابًا ذلك رجع بعيد هم أمر استبعدون لأنهم كذبوا به حتى يتمتعوا دون مناقص في الحياة الدنيا ولذلك قال تعالى بل كذبوا بالحق فهذا تكذيب منهم به ولذلك هم استثقلوا أمر البعث والساعة وكذبوا بالقرآن واتهموه بأنه سحر قالوا هذا تخيل وهذا باطل كتخيل السحر وباطله عياذا بالله جل وعلا قال ولئن أخرنا طب بس نخلينا عدناها نعدي ونسأل ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ولئن اخرنا عنهم العذاب اي العذاب الذي استعجلوه لانهم استعجلوا العذاب ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء فاتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين كل هذا استعجال يقول ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده الامه معدوده هي الطائفه من الايام القليله طائفه من الايام القليله او مجموعه من الايام القليله وهي معدوده لا يقولن ما يحبسون ما الذي يمنعه من ان ياتي قال الا يوم ياتيهم اي هذا العذاب ليس مصروفا عنهم ليس مصروفا يعني لن يمنع عنهم اذا نزل بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حاق بمعنى نزل بمعنى أحاط ما كانوا به يستهزئون قال تعالى وطبعا الامه تطلق في القران على معاني من هذه المعاني طبعا ذكرنا هنا الطائفه من الايام القليله امه معدوده وقد تطلق على الامد اللي هي برضه الامد بمعنى الزمان المعدود كما في قوله وقال الذي نجا منهما وذكر بعد ام طبعا نقرا اخرى شاذة وذكر بعد امهن يعني بعد نسيان ولكن هذا الصحيح ذكر بعد ام اي بعد امد او بعد طائفه من الايام قليلا والامه يطلق على الامام المقتدى به في الخير وسات معنا الان اماما ورحمه ان ابراهيم كان امه ويطلق على المله والدين ان وجدنا ابهنا على امه ويطلق على الجماعه ولما ورد ما مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ولقد بعثنا في كل امه الجماعه ويطلق على الفرقه والطائفه وهي عارده الى معنى الجماعه ايضا ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون كما مر معنا في الاعراف نعم يقول الله جل وعلا مبينا طبيعه البشر قال ولئن اذقنا الانسان منا رحمه والمقصود بالرحمه هنا توفير الرزق والصحه والسلام من المحن قد تطلق ايضا الرحمه على طول العمر فولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منهم سلبها الله جل وعلا إياه اياه اياها إياه قال انه ليئوس كفور انه ليئوس يعني يائس من رحمه الله جل وعلا وكفور بمعنى جاحد لتلك النعم جاحد لتلك النعم وهذه طبيعه البشر الا من رحم الله وإلا من استفناه الله كما سيأتي وهو اليأس بعد سلب النعمة والغفلة بعد زوال النقمة اليأس بعد سلب النعمة إذا سلبت منه يكون يأوس يأس وكفور جاحد لا يشكر النعمة بعدما سلبت منه لا يتذكر هذا يجحدها والغفلة بعد زوال النقمة زالت النقمة كما سنرى لا يتذكر فضل الله جل وعلا عليه. يبقى القسم الأول الياس بعد عند سلب النعمة. قال لا يجوز كفور. وهذا معناه أنه ينبغي على الإنسان أن يشكر النعمة وإن سلبت منه على عطاء الله إياه قبل أن تسلب منه. يعني الإنسان في صح. ثم الآن أصبح مريضا. فلا يكون جاحدا لنعمه الله ولا كافرا بها بل يذكر تلك الايه النعمه النعمة وهذا المعنى أول مرة أتصوره في مسألة حديث كفران العشير في المرأة أنه إذا أحسن إليها ثم رأت منه شيئا وأغضبها مرة قالت ما رأيت منك خيرا فسمّاه صلى الله عليه وسلم كفران العشير سماه من الكفر وهو كفران العشير كفر النعمه جحود المراه لزوجها طب بتجحده يتمهم زعلها في هذا الموقف ولكن جحدت السابق فهذا ايضا كفور لانه جحد السابق يبقى على الانسان ان يشكر الله جل وعلا على النعمه قبل سلبها وبعد ان تسلب وكذلك بعد رفع النقمه عنها يبقى في كل الحالات وايه شاكر ومواظب على ذلك يبقى أنت كنت في نعمه مرضت والحمد لله على العافية قبل ذلك وهذا معنى لابد أن يؤسس في القلب قال اللهم اجعلنا لك شك كارين قال ولئن هذقناه نعماء بعد ضراء مسته بعد ضراء مسته حصل له مس فقط ضر لا يقضي علي ولكن من رحمة الله بي ان يكون ضر خفيف للابتلاء فقط قال ليقولن ذهب السيئات عني نسب الفعل إلى زوال السيئة السيئة إما أنها فقر أو مرض أو ضيق في الرزق يعني عدم أولاد كل هذا فيقول ذهب السيئات عني الحمد لله المرض راح لا يقول أذهب الله مرضي عافان الله شفان الله رزقان الله وهبان الله لا يقول ذلك يقول ذهب السيئات عني راحت إنه لفرح فخور. فرح يأشر ويقطر ومن أشره وبطره أنه نسب النعمة إلى غير المنعم كان ينبغي أن ينسبها إلى الله يقول أذهب الله السيئات عني الحمد لله على ذلك انما نسبها الى انها زالت كأنها بن... كانها زالت بنفسها قال فخور اي زالت السيئه القحط الفقر مرض يبدا يفتخر على الناس بما اعطاه الله جل وعلا من نعم قد اتت يبقى معه مال معه صحه معه عنده اولاد يبدا في الايه في الافتخار قال الا الذين صبروا وعملوا الصالحات هذا القسم هو المستثنى من هذه الطبيعه البشريه العجيبه قال الا الذين صبروا صبروا بان صبروا على على الشكر لأنه عباده فصبروا عليه انهم يؤدون شكرا نعم في كل احواله موجوده سلبت ادت وكذلك صابرون على ما يلاقون من اقدار الله جل وعلا يعلمون انها من قدر الله وأنها أتت للابتلاء وأنها تزول نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال وعملوا الصالحات يبا في كل أحوالهم أيضا مستمرون على عمل الصالحات لأن بعض الناس إذا ابتلي ترك لي الصالحات وإذا أنعم عليه ترك الصالحات يبا في كل حالة إما أنه غافل ولاهن وإما أنه مفرط ولعاذب قال أولئك أي الموصوفون بالصبر والعمل الصالح لهم منفرة وأجر كبير قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقول لولا أنزل عليه كنز جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل المعنى يقول فلعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر بنعمه الله والتكذيب لآياته واقتراح الآيات التي يقترحونها عليك يقترحون من المقترحات لولا انزل أنزل عليه كنز وهو المال الكثير الذي جمع أو جاء معه ملك يقترحون أن يأتي ملك مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخبرهم بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كله من التعنت يقول فلعلك لعظم, لعظم ما تراه منه من الكفر بنعمة الله والتكذيب لآياته واقتراح الآيات التي يقترحونها عليه على حسب هواهم وتعنتهم تارك بعض ما انزله عليك وامرك بتبليغه مما يشق عليهم سماعه او العمل به اي لا يكن منك ذلك بل تبلغهم جميع ما انزل الله عليك سواء أحب ذلك او كرهوه وذا بيحصل ولا لا بيحصل يقول لك بلاش المسائل اللي بالله عليك نؤجل هذا الكلام لا تتكلم بهذا الكلام لأن الناس لا يحبون سماعه صحيح ولا لا؟ يعني تأتي في مناسبة كهذه مناسبة الميلاد المسيح ويقول لك اوعى تتكلم في الميلاد يعني شاء خطير نعدي طب نعديها بلاش تقول هذا من شرع الله عز وجل وهذا تبيين لدين الله يقول لا قال فلعلك تارك ما يوحى، اوعى اياك أن تترك تبيين الحق وقتما يحتاج, يحتاج الحق إلى إظهار وبيان وإياك أن تفعل ذلك من أنك تسكت أو لا تبلغ هذا الأمر إنما أنت نذير يعني أحب الناس كرهوا بلغهم ولكن أنت مجرد نذير والله على كل شيء وكيل هو الذي يتولى الأمر في إيمانهم وكفرهم وغير ذلك قال أم يقولون افتراه يعني يقولون أنه اختلق هذا القرآن فاتى به والعياذ بالله على جهة الكذب ونسبه الله والعياذ بالله أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات يقول قل فأتوا بعشر سور مثله مثله في البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ وفخامة المعنى وكتاب احكمت اياته ثم فصلت طب خلاص انتم تقولون هو افتراه وهو معكم ومن جنسكم ويتكلم بلغتكم فان كان قد افترا فافتروا انتم ايضا هل يستطيعون؟ ولذلك تحدوا وقال ادعوا من استطاعكم من دون الله اي من بلغاء العرب من شركائكم التي تدعون من دون الله ان كنتم صادقين ولكن كما قلنا قبل ذلك ان هذا القران المعجز الذي تحدى في اول ايه ذلك الكتاب لا ريب فيه خلاص اجتمعوا واتون بريب فيه ولن تجدوا قال فان لم يستجيبوا لكم يعني ان لم يفعلوا ذلك فاعلموا انما انزل بعلم الله ان هذا الكتاب الذي انزله هو الله جل وعلا وهو من علمه وهي لغتكم التي تتكلمون بها ولكن لا طاقة للجنس البشري على أن ياتوا بهذه الألفاظ ولا أن ياتوا بهذه المعاني ولذلك هذا من أعظم التحدي ولذلك قال بعدها وهل لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ أي ازدادوا واثبتوا على إسلامكم وازدادوا إسلاماً لله جل وعلا لماذا؟ لأنكم تزدادون طمأنينة على طمأنينتكم لأن هؤلاء مع التحدي لا يستجيبوا ودي حقيقة يعني هم مع التحدي اضروا ما اضروا ولذلك دم من أنجع يعني أنا بسميها كده الضرب القاضية في الجدال مع أي حد من الكفار بيجادلك لك واحد يهودي نصراني كلهم الكتاب ده قالوا 1437 سنة ويتحداكم فأتوا بصورة من مثله هتونا صورة زي ما جبتوش هبنتوا ما زلتوا محجوجين وخلاص خلصة القضية وأنت تطمئنني تماما وتقضي عليه بالضربة اللازمة تقول أنت تشكك في القرآن تقول أنه كتاب محمد والعياذ بالله خلاص ايتي بصورة مش هنقول لك ايتي بعشر صور لا ايتي بصورة من اصغر صورة لفظا فيه والقران كله كبير وعظيم يضرب يمجبش خلاص يبقى انت ما زلت محجوجا بهذا الادعاء وزيك احد علماء النصارى اسلم وكان قسيسا بسبب هذه الداعي مسك المصحف عشان يفتش فيه على ما يستطيع به نقد القران فلا اول ايه بتقول ذلك الكتاب لا ريب في المعقول ده انا بدور عشان ايه أطلع اللي فيه فيقول لي ما فيش من أولها كده بيتحدى طب خلص قابلت التحدي وظل يقرأ يريد أن يجد شيئا حتى قرأ وفهم فأعلن إسلامه وسبحان الله ولذلك دي من اللي من الأمور ال بقول لك الضربة القاضية في النقاش مع هؤلاء وما تكلمت بها مع احد من النصارى وألزمته بها إلا سكت وخزي تماماً فالله المستعان قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا يبخسون يعني لا يمتصون من وجور اعمالهم في الدنيا وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا وهذا كما في قوله من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ولذلك قال نوفي إليهم من الذي سيوفيهم الله جل وعلا يعني يعطيهم أجرهم كاملا لا نقص فيه في الدنيا طب الآخرة ليس لهم في الاخره إلا النار ولذلك قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لأنهم أخذوا حق أو جزاء أعمال في الدنيا طب الآخرة لم يعد لهم فيها شيء قال وحبط ما صنعوا فيها حبط بمعنى ذهب ثوابه وباطل ما كانوا يعملون يعني ضل وخسروه لانه لم يكن لله جل وعلا ولم يكن وفق شرع الله جل وعلا فلم يقبل ولذلك قال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فسبب الكفر كان جاعلا لعدم قبول الاعمال بل حبوط تلك, تلك الاعمال قال افمن كان على بينه من ربه وهو النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه شاهد منهم اي القران ومن قبله كتاب موسى اي التوراة اماما ورحمه اماما سبق ان قلنا اماما يقتدى به في الخير لانه يدل على الخير لانه كتاب الله جل وعلا ورحمه لمن اتبعه قال اولئك يؤمنون به أي من, من آمن التوراه على حقيقتها وامن بالانجيل على حقيقته يؤمن بالقران لانه انما اتى أتوا من مشكات واحده يدعون الى عباده الله وحده الى الكفر بالطواغيت قال اولئك يؤمنون به وزي قال تعالى فلما الذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ويقولون انه الحق فهذا يؤمن لأنه رأى أن هذا داعٍ له ومبشر به، ولذلك البشارة في القرآن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. قال أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب والأحزاب بمعنى المتحزبون على الكفر، على اختلاف أنواعهم. قال ف النار موعود وهذه لا يذلالة على عموم دعسة النبي صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته إلى الناس جميعا لأنه قسم الناس إلى قسمين مؤمن به وأحزاب كافرة به وهذا دلاله على أنه عام للناس جميعا ومن الأحزاب فالنار ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه منه الضمير يعود على فالنار موعده ولا تعود على القرآن. قولان الأهل العلم والأول العود على القرآن أولا. قال فلا تكم في فلا في مريت منه. طيب. فلا تكم في مريت منه في شك وريب. سبق لنا قاعدة في الدرس الماضي هي قاعدة النهي. حد فكره؟ أه. وانتوا قرأتوا الدرس اللي فات دائما بتزعلوني مش هافلين يا اخوانا القواعد دي والله اهم شيء في دراستك في المعهد لان دي خلاصات قراءة كتب والقواعد دي هي اللي توصلك كطالب علم لو ثبتت القواعد في ذهنك اللي جاي كله سهل بل ست يعني بعد كده يعني أنا عايزك توصل لمرحلة ان أنت بتمسك البتاع الصفحة بتاع المصحف أنت تقولها من نفسك لو وصلنا لمرحلة دي يبقى أنت طالب علم جاية يعني النهارده انت خد صورة قوة صح تروح البيت كالتالي لغة الايه اللي وقفنا عندها تطلع معالي الكلمات الكلمة ومعناها زي المدرسه كده تكتب الكلمة وتكتب معناها وصد يبقى انا حفظت الكلمة ومعناها طيب حفظت معاني كلمات أقرأ المعنى الإجمالي للآيات وبعدين اقوم قافل التفسير وبعدين فاتح المصحف اللي مفوش ولا آية مكتوب عليها لا معنى ولا معنى إجمالي ولا فائدة ولا قاعدة وتبدأ أنت أكلمك بتشرح أنت الطلبه لو وصلت المرحلة دي بأنت ذكرت كويس وفهمت وبقيت جيد جدا لو ما عملتش كده هتنسى كلنا بننسى صح؟ ولولا التكرار ما تذكرنا شيء تعرف لو أحد ما يقولش القاعدة دي في عشر دروس ويبدا يكررها وكل سنه يقعد يكرر ما هي ينسى القاعد دي والعقل البشري كده فلابد من التكرار أنا بقول لك دي طريقة المذاكره بتدرس فقه النهاردة بعرف مثلا خدت باب مثلا وليكن باب إيه فيه في البيوع وليكن مثلا شروط البيع لابد أن أنا أعرف معاني الكلمات كلمه شروط يعني إيه شروط ويعني ايه بيع تم كده يعني ايه الرشد يعني إيه ما لا يقدر عليه في هذا الكتاب معنى إيه معنى إيه جائز التصرف أن يكون جائز يعني ايه جائز التصرف في باب الفقه عرفت المعاني تعال بقى رتب الجمله كلها ببعضها عشان تعرف المعنى تام وبعدين قم قافل الكتاب بتاع الفقه وجايب المدن بتاع دليل الطالب وانت قاري وكانك بتشرح للطلبه وتحط الادله والقواعد لو عملت كده يبقى انت هضمت الدرس كويس ما عملتش كده وسبت الدرس لغايه ايام الامتحانات وبعدين بدات اذاكر ولذلك انا بتعجب احنا ما يعني احنا ماشيين ببطء والله يعني سبحان الله مجموعتكم مجموعه معايا السنه غريبه يعني ماشيين ببطء جدا ومع ذلك الناس تشتكي جدا الدفعة الوحيدة اللي بتشتاكي مرة الشكل المنهج والوضع المنهج يا روحنا اخدنا حاجة ما عدناش لسه نحن تماريبها من دلوقتي كامل بدين من الاعراف يعني خدنا الاعراف والانفال والتوبة يعني يعني معلش يعني يعني يجو كم جزء ده المقرر سبعة جزاء ونصر ومع زيك نقول ايه ده احنا ايامنا ها اللي ثلاث أجزاء الحاجة التانية أخواننا الامتحان كالتالي عشان بس ما انقرراش الجمع اللي تاني الامتحان أنا بجيبه كالتالي معاني الكلمات والمعنى الإجمالي للآيات ينجح اي طالب فما فيش حد يجي يقول لي الامتحان كان صعب أمسك أنت كده ناجح إذا حفظت معانيك مش شهور مش هتحفظها ومعاني الكلمات أنا بجيبها من الكتاب وأنا اللي بصحها على الامتحان فلو أنت جديدت معنا غير اللي في الكتاب ولكن قريب منه معنى تاني أو معنى موافق للآية حتى مش في الكتاب أو مش معنى معنى احنا بخترناهوش أنا بعمله صح فده كله أنا بمشيه مش مشاكل فإذا المعنى والمعنى الإجمالي للايات ده ينجح الطالب وعي كده الاسئله متدرجة بحط أسئلة واضحة وظاهره من الآيات بحط أسئلة بقى تميز الطالب اللي حضر المحاضرات وسمع المحاضرات واستفد بالقواعد ولا مستفدش هو ده اللي معلش ده تعليم. إنما غير كده مش تعليم يعني بعض الناس طلبوا إن أنا جيب الكتاب بتاع أخسر التفسير وأقرأه أقرأ إيه ولا إيه ده أنا عشان أقرأ وتعد تعلق على الكلام اللي المكتوب وتعد تعمل وخاصة إن الكتاب الشيخ بيجيب معني الكلمات وبعدين يجيب المعنى المجمال وبعدين ما يرشد إليه الآيات يعني يأكد إنه بيكرر مرتين ثلاثة للطلب عشان تستوعب ودي طريقة يبقى عشان الموضوع ده يبقى مش هنخلص هنأخذ بالك الأمر التاني أي, أي معلم ليس قارب انت ممكن تقرأ كتاب في البيت وعدك انما أنا شغلتي ايه شغلتي افكلك الأمور المشتبكة في الآيات ده المطلوب يعني كان آخر لقاء مع فاضي الشيخ الحويني قال لي كده وقتولها شيخنا المخرر كبير سرعة تجزاء نص. وانا نفسيا ببقى تعبان انا ومبخلصوش كل سنة يعني في صور بتقع ما بقى جبها قال لي كالتاني الجزء اللي مش هتشرحه بالطلبة ملزمين دي خراءة وهات منه سؤال واحد نشوف الطارب اللي خرأ واللي ما قرأش ده ما بيحصلش معاكم الامر الثاني قال لي لهم الاشكالات على طريقة الشيخ الامين في أبوال البيان الايات المشكلة واللي فيها هو وقفوا خراثة وبقيت الايات هم ما يقرأوها ويستعبوا معنا وده برضو ما ارضناش تعمله عشان لانو حجر واسعا أو تكون في فايدة في بعض الايات ما تكونش مثلا نجد في بعض الكتب فانشطوا اللي انتوا فيه ده بقى فرض عين عليك ما عادش فرض كفايه انت شرعت فيه والامه تحتاجه وانت تحفظ هذا العلم للامه فخلي بالك انت مش في وضع هين ولا سهل لا الموضوع كبير جدا والموضوع خطير جدا وانتوا أولى الناس بهذا الكلام فانشطوا بالله عليكم انشطوا وذكروا اجتهدوا واعتقد ان انت في كل كلمه بتعملها انت بتحفظ لامه الاسلام دينها بتحفظ لامه الوحي القران والسنه Sure. المقصود تركه قرأت في قارثة؟ ولمن كان ليس متلبسا به؟ ها؟ أو على عدمه أن يثبت على عدم الشك، يثبت على اليقين الذي في قلبه. هذا معنى الكلام. فلا تكن في مرا لا تكو في مريات منه. ولذلك هذا الكلام إذا كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فمعناه يثبت على عدمه وان كان موجها للامه التي امنت فمعناه كذلك ايضا وان كان موجها لغيرهم ممن هو متلبس بالريب فمعناه اترك هذا الريب لانه قد اتت الايات الواضحه البينه على صدقه ولذلك قال انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمن هذه قاعدة من القواعد العظيمة في القرآن أنها تبين أكثر أحوال الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلى غير ذلك وقليل من عبادي الشكور قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا سبق لنا أن قلنا أن هذا التعبير معناه لا أحد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 وكذلك ايضا قال بعض اهل العلم والعلماء الذين بلغوا وقاموا في مقام الانبياء فإنهم يشهدون على ذلك قال الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يصدون انفسهم وغيرهم والصد معنى المنع اي أن يمنعون انفسهم عن طريق الله جل وعلا ويمنعون ايضا غيرهم قال ويدغونها عوجاء اي يريدون طريق الله جل وعلا معوجه وسبيله معوجة يبغون لها ذلك يريدون لها ذلك عياذا بالله جل وعلا لانهم يريدون ان تكون طريق الله جل وعلا موافقه لاهوائهم فاهواؤهم معوجه وهم يريدون طريق الله ان يوافق هواهم فيكونوا معوجه عياذا بالله وقيل ويبغونها عوجا اي يصفونها يعني يصدون عن سبيل الله وذلك أنهم يصفون طريق الله جل وعلا برع فيصرفون الناس عنه وهذا يعني كما سات معنا في كل القصص في هذه الصورة وهذا ما يحدث دائما يعني حينما كانت الدولة العثمانية هي صاحبة الصولة والجولة في أوروبا وكان يعني صيطها عال جدا كانوا يحفظون اولادهم في اوروبا ان القران هو كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون هذا كتاب الترك لما حصلت مع الترك مشاحه ومصادمه قالوا هذا كتاب الترك فينشا الولد الصغير يعلم ان هذا كتاب من كتاب اعدائه فيكون هناك حاجز نفسي وهذا من ابتغاء العوج لهذا الطريق ايضا قال وهم بالآخرة هم كافرون يعني الدافع لهم إلى الصد والدافع لهم إلى أنهم يصفون طريق الله والعياذ بالله بالعجاج أنهم كفروا بالآخرة ولذلك أنا أقول أن الايمان بالآخرة هو حجر الزاوية وهو حجر الأساس الذي يبنى عليه الشخصية المسلمة قال اولئك لم يكونوا معجزين في الارض كلمه معجزين بمعنى اي سابقين لله هربا وفرارا وذهابا بحيث لا يدركهم الله انما سيدركون لانه لا مفر لهم ولا مكان يذهبون اليه قال وما كان لهم من دون من دون الله من اولياء والولي بمعنى النصير لهم لن يجدوا من دون الله أي إذا أرادهم الله بطلب من ينصرهم أو يدفع عنهم أو يمنع عنهم عذابه إذا نزل، قال يضاعف لهم العذاب. لماذا يضاعف لهم العذاب؟ لأنهم ظلوا غيرهم، ظلوا أنفسهم وظلوا غيرهم، ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم بسبب أنهم أضلوا هؤلاء. قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع يعني هؤلاء وصل بهم الحال الى ان صار على سمعهم مثل الصمم والوقر الذي لا يستطيعون به ان يسمعوا الحق وقالوا قلوبنا في اكنه من هذا وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب سدت عليهم كل الامور لماذا لانهم لا؟ كفروا بالله وردوا شرعه وكذبوا نبيه فكان جزاؤهم ان حدث لهم ذلك والعياذ بالله فقل ما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا يستطيعون ان يسمعوا سمعا يفهمون به فيستجيبون لله جل وعلا وما كانوا يبصرون ولذلك سبق ان وصفهم الله جل وعلا كما في البقره صم بكم عمي فهم صم لا يسمعون ما ينفعهم وعمي لانهم لا يبصرون ما ينفعهم ما ينتفعون به سبق لنا القاعده ان الامر الذي لا ينتفع به كالمعدوم او الشيء الذي لا ينتفع به كالمعدوم اي شيء لا تنتفع به فكانه كالمعدوم لا ينتفع بسمعه فكانه لا سمع له لا ينتفع ببصره فهو لا بصر له له قال اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ضل بمعنى غاب وذهب فما عادوا يستطيعون ان يروا فلا يرون وليا ولا شيء ولذلك هؤلاء هم اخسر الناس صفقه لانهم اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم ان وعن الحور العين بطعام من غسلين وعن القصور العاليه بالهاويه ومن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ولذلك قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أخبتوا بمعنى أنابوا ورجعوا وخشعوا لله جل وعلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي الذين تدوم سعادتهم ويدوم نعيمهم ويتمتعون في هذه الجنة نسال الله جل وعلا أن نكون منهم كل قول هذا واستغفر